يا أيها الناس ستكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا تقلوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوذكم ومن يتعباه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شعر الأمور محدثاتها وكل محدثة مدع وكل مدعات من ظلال وكل ظلالة في النار ما زلنا فيه أهم باب في كتاب العبادات ألا هو باب التطوع ولعلنا إن شاء الله في هذه المحاضرات التي ذكرناها في التطوع تكون قامة الهنم وأن الناس يحافظون على النوافل وعلى التطوع وعلى كراءة الكرآن الذي ذكرناه في أسبوع الماضي قال هنا بعد أن ذكر الصلاة قبل الظهر أربع وكذا بعد الظهر أربع قال باب الصلاة قبل العصر ساقل إثناني هنا إلى عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله مرئا صلى قبل العصر أربعة وفي حديث ضغط عن علي هو النبي طايل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين إذا أنا هنا عندي سنتان قبل العصر وكلا السنتين كما ذكرنا الأصل أنك لن تدرك هذه السنة إلا إذا كنت في المسجد قبل ذلك وذكرنا بأن الإنسان إنما يتجهز قبل وقت الصلاة يكون متوضئا وجاهزا لأمر الصلاة فيذهب إلى المسجد مبكرا كي يتسنى له ويستطيع أن يصلي التطوع وأن يصلي النوافل ويجلس يدعو ربه يقرأ القرآن فهنا سنتان السنة الأولى مقرونة بفعل للنبي عليه الصلاة والسنة الثانية مقرونة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة الأولى حديث علي بن بطالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر ركعتين. وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة ما بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة ما بين كل أذانين صلاة ركعتين. لكن الأربع ركعات مقرونة بدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة أن الله يرحم هذا العرب الذي صلى قبل العصر الأربع ولو أن الله عز وجل رحمك هذه من آثار اسم الرحيم من آثار اسم من آثار اسم الرحيم فمن آثار اسم الرحيم أنه يرحمك فيوفقك للطاع هذه من آثار اسم الرحيم من آثار اسم الرحيم أنه يرحمك فيوفقك لحب طلب العلم هذه من آثار اسم الرحيم من آثار اسم الرحيم أنه يدخلك جنة لأن الجنة من آثار اسم الرحيم لذلك قال يدخل في رحمته من يشاء وقال يجنّك ما في الصحيح أنت رحمتي أرحم بك من أشاء أرحم بك أنت رحمتي أي الجنّة من, آثاري من آثار من آثائي رحمة الله عز وجل إذن إذا وفق العبد لفعل طعم فإن هذه من آثائي اسم الرحمة فإذا كان الذي يدعو هو النبي عليه الصلاة والسلام فما ظمك هل يستجاب له أم لا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رحم الله مرء وهذا كلام عام يشمل كل ذكر وكل أنثى يصلي قبل العصر أربع ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهذه كلها بأنه لا يدركها حتى يكون جاهزا للأذان وينزل ويدرك الأذان إما في الطريق وإما أن يدرك الأذان في المسجد كي يستطيع أن يتسنى له التطوع والعبادة خاصة في المثل زمن الفتن الذي نحن فيه كما تكلمنا في المقدمة الأولى في أمر التطوع قال باب الصلاة بعد العصر هل هناك صلاة بعد العصر أم لو ساق بإسنادي هنا إلى قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أزهر والنسول بن مخرم رضي الله عنه أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقالوا قرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وكل إنا أخبرنا يعني كلها أننا أخبرنا أنك تصلينها قول لها قول لها لما تروح احنا اخبرنا بأنك بتصلي الرجعتين اللتين بعد بعد العصر وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما يبقى فيه هنا اشكال وقع لمسور وعبد الله ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر إن إحنا أخبرنا بإنك بتصلي الركعتين بعد العصر وبلغنا يبقى ما سمعوش بلغنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلك الركعتين مفهوم؟ لكن شوفي الأدل ما يقولهاش أنت إزاي تصلي؟ خب بالك السؤال ده يعلم لوحده يعني السؤال ده نفسه يعلم الكلام على هيئة استفهام، ولم يطرحوا الكلام في بداية إنكار. إن ذاك الله خير. وإنما طرحوا الكلام على والله إحنا سمعنا إنك بتصلي ركعتين، وبلغنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فهم هو فينا نتر، لا ده فيه في استفهام، وهكذا دائما عند السؤال إنما يكون استفهام لأن المسؤول قد يكون عنده زيادة علم يعلمك إياك بها واضح يبقى أنت هنا لو بادرت بالإنكار إذا أنت بادرت بإنكار بشيء أنت لا تعلمه وبادرت بإنكار بعلم عندك لكنه علم قاصر مفهوم؟ إذن هنا أبادر بالإيه؟ أبادر بالاستفهام أبادر بيه؟ أبادر بالاستفهام لذلك مثلا عكرمة مولى عبد الله بن عباس قال صليت خلف شيخ أحمق في البطحاء كان كلما قام كبر ركع يكبر يسجد يكبر يخفض يكبر يرفع يكبر يبقى أنكر ولا لا؟ قال ابن عباس ويحك تلك سنة أبا القاصب بيقوله اللي انت قلت له عليه أحمق ده ده ده سنة مين بيقوله ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هنا أنكر قبل أن قبل أن يعرف لكن عبد الله بن عباس والمصر بن أخرمان رضي الله عنه جميعا حينما أمر بهذا الذهب أن يذهب إلى عائشة إنما طرحوا الكلام على هيئته على هيئة استفهام يبقى هنا واحد بأن الرجل العالم الفاضل الكبير قد يخف عليه أشياء صار كلام عبد الله بن عباس وهو من هو فهم اثنين أنه لا يضر الفاضل والعالم الكبير أن يسأل عن شيء لا يعرفه الأمر الثالث أن السؤال جاء من الفاضل العالم البحر الكبير عبد الله بن عباس على هيئة على هيئة استفهام واضح الكلام وليس على هيئة إنكار يقول لها بلغنا إنه نهى وبلغنا إنك بتصلي في إنكار فيش إنكار هنا لغير دلوقتي يعني قلنا لنا إيه الموضوع ممكن يكون اللي بلغنا ده غير صحيح أو ممكن يكون اللي بلغنا ده من سوخ وانت عندك الناسخ أو ممكن اللي يكون بلغنا ده عام وانت عندك الخاص صحي الكلام كده يبقى شوف احنا عايزين نتعلم من الاسئلة دي من الاسئلة دي اه والله جزاك الله خير على الموضوع بس انا عايز اعرف اصلا انا سمعت كذا وسمعت كذا استفهام لكن ايه اللي انت بتقوله ده ازاي مش عارف ايه طب ازاي طب انت شكلك ازاي بقى لما تفهم ان هناك علم انت ما انت ما تعرفه مفهوم طيب وصلنا هنا لغاية بلغنا انه نهى عنهما فدخلت عليها فبلغتها ما ارسلوني به فقالت سلم ام سلمة عائشة قلت روح اسأل ام سلمة سألت سأل أم سلمة وعائشة وأم سلمة من أعلم زوجات النبي عليه الصلاة ومن أعلم زوجات النبي قاطبة ولا يضاهيها أحد في العلم أم عبد الله من عائشة رضي الله عنها قالت سأل أم سلمة خد بالك من الكلام فقررت إليهم فأخبرتهم بقولها أنا روحت لهم ها قالت لك ايه فلوم قالت لي روح اسأل أم سلم روح اسأل أم سلم قال فردوني إلى أم سلم طب خلص روح أم سلم اسأل شوف الحرص على الايه على العلم الحرص على العلم ما قالش ما قالوش ايه منهج الصحابة بقى ما قالوش والله احنا بلغنا ان هي صلت والنبي عرسوله منها خلاص والدنيا حلوة ما فيش اي حاجة وده خير وده خير ما قالوش كده وإنما أرادوا أن يحرروا محل بايه محل النزاع في نزاع هنا في نزاع عائشة فعلت واحنا بلغنا من هنا وصلا نا فهما شوف بيحرروا محل بايه النزاع في المسألة دي طب روح لأم سلم يسألها قال فردوني إلى أم سلم بنسلم ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العص ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فكنت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخروا عنه كلمة يقول له كذا لكن لو أشار بيده خلاص ارجعي استأخر لي عنه قالت ففعلت الجريء فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أميه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 أولاً أم سلمة خلينا نبدأ بعائشة رجال الله عنها عشان نحرر محل النزاع في المسألة دي أولا عائشة حينما أرسل إليها ابن عباس إن احنا أخبرنا إنك بتصلي الركاتين بعد العصر صح أنكرت ها لا دي اسمها إيه الدلالة الخفية في النص ما فيش في النص موجود بس ده اسمه ايه القرار سكوتي اسمه ايه اقرار لا مان كاتش معلش انا البلاغ ده غير صحيح صح كده كده يبقى ادي واحد خليه على جنب دلوقتي اتنين لما راحوا الام سلمة لما راحوا الام سلمة قاليها نفس السؤال قالت انا النبي عليه الصلاة والسلام دخل عندي في يوم و يصلي بعد العصر فقلت له يا رسول الله أرسلت الجارية مفهوم وستأخرت الجارية النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها أنرجاي فلما انتهى من الصلاة قال لها بنت أمي بنت أمي إن أناس شغلوني بالإسلام يعني ناس كانوا يريدون الدخول في الإسلام مفهوم فشغلوني عن الركعتين اللتين تأني بعد بعد الظهر بعد الظهر فهما يبقى أخذنا بالحديث ده إن لو في تطوع مثلا قبل الفجر أنا انشغلت ما صليتش ركعتين بعد قبل الفجر هل لي أن أصليهم بعده نعم كما ذكرنا لو أنا انشغلت عن الركعتين اللي بعد الظهر بأمر ما هام حتى أزن للعصر هل لي أن أصليهم بعد العصر الجواب يبقى أخذنا من الحكم دلوقتي لكن إحنا في الحديث ده في الحديث ده يأخذ منه وإن من النص ده يأخذ منه أولا أن أم سلم لما سألت النبي قالت إني كنت أسمعك تنهى عن تلك الركعتين صحيح ده النبي عليه الصلاة ولا لا ها أقرها إيه عبد الرحمن أقرها ولا لا ما أنكرش عليها صحيح ده وإنما النبي عليه الصلاة لها صح كويس يبقى من الحديث ده هل يؤخذ منه بأن هناك صلاة بعد العصر؟ الجواب الجواب لا. لأ هيتخذ منه فين؟ نعم فين؟ فين فين في حديث أنا بقول لك سؤال سؤال امشي معايا انت طالب علم وبقيت طالب علم وبتدرس علم وأصول سيبك من الفكهنية لقد نتكلم فيها بقول لك في النص ده في حديث على إن السنة بعد العصر؟ في حديث شيخ محمد؟ ما فيش؟ طيب هل هناك سنة بعد العصر؟ هل هناك سنة بعد العصر؟ الجواب تعالى نشوف المسألة. أولاً تعرف القاعدة بأن الحكم لا يستقل استنباطه من نص واحد. صح كده كذا؟ أن الحكم لا يستقل استنباطه من نص من نص واحد. بل ينبغي إذا أردت استنباط الحكم أن تسلط النصوص بعضها على بعض صح صحيح جدا كما يقول ابن حزم رحمه الله عليه فلا شرع ولا عقل يقولاني بأن الشيء يأخذ من نص واحد صحيح كده كده؟ كوز جدا كما يقول ابن حازم ما حكم الصلاة بعد العصر الركعتين بعد العصر احنا عايزين نحرع المسألة دي اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال يبقى حدث فيها خلاف على أقوال كويس جدا القول الأول بأنه لا يجوز الصلاة بعد العصر ركعتين بعد العصر دول لا يجوز خلاص كده وهذا ما ذهب إليه الشافعي والإمام مالك خد بالك إن الشافعي رحمة الله عليه بيقول بجواز الصلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهية عنها لكن احنا بنتكلم هنا في حكم ركعتين في سنة زي سنة بعد الظهر سنة قبل الفجر سنة بعد كذا هل في سنة مقرونة بالعصر الشافع الملك يقولك يقولك لا كويس كلا الإمام أحمد رحمه الله عليه قال أنا لا أصليها ولا أنهى عن من يصليها يبقى الإمام أحمد واضح إن النصوص إيه ها أمامه على كلا الأمرين ولم يرجح مفهوم الكلام يبقى الإمام أحمد إيه ما رتجح في المسألة القول الثالث وهو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم ورن المنذر في الأوسط وتوص على أنه يجوز أن هناك ركعتين بعد العصر ومن المحدثين الشيخ الألباني رحمة الله عليه الشيخ الألباني يقول لك دي سنة ميتة مش سنة مهجورة سنة اين ميتة مش سنة مهجورة يبقى احنا كده عندنا كم ثلاث اقوال في المسألة صح الكلام كده كويس جدا اذا وجدت اذا وجد الاختلاف فما المسلك عند الاختلاف الجواب المسلك عند الاختلاف ان ينظر الاقرب الى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام صح كده الكلام وما الذي كان عليه اصحابه جميل إحنا تحصل الخلاف عندنا ثلاث أكوان ابن حزم وابن المنذر قالوا إيه قالوا أولا سابت عن عائشة في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح الإمام البخاري قالت ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ده رفز مسلم ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر عندي قط خلاص كده ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط يبقى وجه الاستجلال هنا ايه ما ترك قط يبقى ناكرة في سياق النفي تفيد ايه تفيد العموم بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك ركعتين بعد العصر قط حينما يدخل على عائشة بعد صلاة العصر حينما ينتهي عائشة على طول بتشوفه ايه يصلي ركعتين ما ترك النبي عليه الصلاه والسلام ركعتين بعد العصر قط في روايه البخاري ما ترك النبي عليه الصلاه والسلام ركعتين قبل الصبح وركعتين بعد العصر قط يبقى دي لفظ البخاري ونص من مسلم نص يعني ايه نص احنا عندنا المجمل صيغة المجمل وعندنا صيغة الظاهر وعندنا النص المجمل ما معنى المجمل محتم لأكثر من معنى محتم لأكثر من معنى الظاهر متساوية, متساوية. الظاهر محتم لأكثر من معنى وهو في أحدهما أظهر أرجح زي ما أقولك كده الصلاة التيمم الصلاة دعاء والصلاة اللي بنصليها يبقى معنى ينو لكن لما تسمع كلمة صلاة إيه اللي بيتبادر للذهن الصلاة بتاعتنا دي صحي كلم كده كويس جدا ده اسمه ظاهر لكن في معنى لكن المعنى ده غير ظاهر أما النص هو الذي لا يحتمل من بلالة الكلام إلا معنى واحد فهمت كده عشان كده يقول لك إيه ده نص في المسألة نص في المسألة فهم؟ زي مثلا إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصور وضع عن الحامل والمرضع الصور ده مجمل ولا ظاهر ولا نص نص ملويش معنيين وضع الصور خلاص أنا بقول لك أنا ليه عندك عجل تلاف جنيه؟ بقول لك أنا وضعت عنك العجل تلاف جنيه هتفهم إيه؟ وضعت ما وموضعتش؟ ها؟ هتفهم إيش يا محمد؟ ها خلاص مش عايز منك حاجة انا وضعت عنك الفلوس دي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء استخدم اللفظة دي اما جاءت مين في المسجد ابي بن كعب وعبد الله بن حضرب كان عبد الله له عنده مال فنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته في الحجرة صحيح البخاري قال يا ابي ضع عنه شطر ماله وانت يا عبد الله كن فقدة. يبقى وضع خلاص عشان كده ما ينفعش انك تقول عليها قضاء او عليها كفاره او عليها قضاء وكفاره او التفريق بين الحامل عليها القضاء والمرضي عليها قضاء وكفاره ما ينفعش ليه لان ده نص فهم الكلام كده كويس يبقى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر ده اسمه ايه اسمه نصف المسألة خلاص كده كويس جدا 2 ان عائشة كانت تصلي ركعتين بعد العصر إلى أن ماتت رضي الله عنها. خلاص جاء الكلام كويس ابن حزم وابن المنذر في الأوسط وفي مصنف ابن أبي شيب وعند عبد الرزاق في مصنفه وابن حزم جاب عشرين أثر لعشرين صحابة فهم كلام عند ابن المنذر جاب حوالي بتاع سبع أثار عن الصحابة ابن حزم جاب من 19 ل 20 أثر عن الصحابة أنهم كانوا يصلون ركعتين بعد بعد العصر خلاص كذا الكلام قال ابن حزم رحمه الله وهذا لا يعلم لهم مخالف لا يعلم للصحابة فيهم مخالف إلا إلا ما كان من عمر بن الخطاب فكان أول من أنكرهما مين عمر بن الخطاب خلاص كده الكلام بس خليك معايا دلوقتي احنا دلوقتي في في بيان عرض استدلال الحكم يفهم الكلام بعد ما تبين عرض الاستدلال للحكم ثم اتكلم عن المعارض خلاص كده يبقى احنا عندنا كده ايه النص ده ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل لبكعتين بعد بعد العصر وأن الصحابة كانوا كانوا يفعلون ذلك. طيب ما هنا وجه أمر عمر بن الخطاب دخل واسلا على عائشة وجابر على عائشة أن عمر رأهم يصلوا رأهم يصلوا فزجرهم فقال له جابر قد كنت أصليها على عهد من هو خير مني خذ بالك قال وكنت أصليها في عهد أبي بكر يبقى جابر كان بيصليها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر فلا أزال أصليها بيقول لنا مصليها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام خلاص وعلى عهد من أبي بكر رضي الله عنه فلا أزال أصليها وكم واحد من الصحابة قال waiting دي. هس قلنا حاجة طيب ايه وجه كلام عمر بن الخطاب في مسند ابي السراج في مسند السراج لابل عباس باسناده الى عائشة قيل لها ان عمر بن الخطاب يضرب على الركعتين بعد العصر قالت ما ترك النبي ركعتين بعد العصر عندي قط ولكن اسمع بقى قد كان عمر يصليها شفت الكلمه العجيبه بتقول ايه بل كان عمر يصليها قال بقى في لفظة ايه بل ان عمر يصليها بل ان عمر الله انت بقى كده شيخ احمد طب عمر بيصليها وبيضرب عليها الله طب ازاي يبقى في تعارض ولا لا كويس جدا التعارض ده فيه في زهن حضرتك لكن عندي تحرير محل النزاع يزال الأمر قالت بل كان عمر يصليه طب كان عمر السلامة بضرب عليه ليه قالت كده بقى قالت قالت عائشة ولكن هناك قوم تغام يعني عندهم طغيان في العبادة كانوا يصلون ما بين العصر إلى المغرب آه دا احنا كده بقى فهمنا بيقول عائشة بتقول ده كان في ناس بتصلي بعد العصر من بعد العصر لغاية المغرب حارسين على الصلاة فناس بتيجي تشوفهم يروحوا صليين وراء الله طب احنا لو فضلنا على كده بقى وتباور الأمر وسكت أمر وسكت الصحابة وسكت عثمان وسكت علي مفهوم الله دا احنا ممكن نيجي بقى بعد كده ايه يبقى من بعد العصر في المغرب يبقى المسالب مدن صلاة ستة خلاص يبقى دي حكمها ايه حكمها شغل ايه بجعا فكان عمر يسجر ويضرب عليها قال من رأيته يفعلها إلا أوجعته ضربا خلاص كده فكان لو شف حد بيصلي الركعتين بعد العصر عمر كان أيضا يسجر ويضرب لكن كان على إسل وقصد وليت مين اللي هي الصلاة اللي من العصر إلى المغرب مفهوم الكلام يبقى عمر هنا زاجر وضربه في وجهه والركعتين اللي تين أصلا بعد العصر عمر نفسه بيصليها لكن عمر كان زاجر وضربه من لا القوم اللي بيانتهم مع الإشار أنهم كانوا يصلون من العصر إلى, الإيه؟ إلى المغرب فأظنوا أن ده خير يعني وأكسروا من الصلاة يبقى عمر كان ضره على ركعتين اللي هو العصر البحثية الجواب لا بل كان عمر بيسليها في البيت كده أجي نبياء الصلاة وآجي صحر وآجي في عهد أولاك وآجي عمر رضي الله عنه هو أول إيه من أنكر وإن كان ليه لوجهة تانية خالص ليست السنة اللي بعده. بعد العصر لا وإنما كان إنكاروا على أمر آخر ما ليش دعوة خالص بالركعتين اللي بعد العصر يبقى دي أول معارضة لمسألة الركعتين اللتين بعد بعد العصر والجواب عنها المعارضة المعارضة الثانية الثانية هنا حديث المسلمة قالت سمعتك تنهى عن الركعتين اللتين بعد بعد العصر خلاص كده يبقى تبعثون كم بينها عن الصلاة بعدها بعد العصر كويس جدا وأنا عندي حديث عائشة إنه ما ترك النبي ركاتيني بعد العصر يبقى أنت هتعمل إيه ماذا تفعل عندك أمران إما طريقه الجمع وإما طريقه الترجيح يعني ايه طريقه الجمع ويعني ايه طريقه الترجيح طريقة الجمع أنك ستوجه كل دليل على حده يبقى الحديث اللي فيه النهي ده مقصود بشيء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقصود بشيء خلاص كده كلام اولا مش هينفع انك تقول ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اديك شفت الصحابة صح كلام كده كويس اثنين هنستعمل طريقة الجمع بأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وفي حديث علي بن أبي طالب قال لا صلاة في الصلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إيه وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال إن نكر في سياق النفي في سياق النهي تفيد العموم يبقى ما في صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إما هذا كلام عام لكن خصص منه الركعتين اللتين بعد اللي هي سنة العصر ولا تعارض بين العام وبين وبين الخاص إذن النهي يكون لكل ما دون الركعتين أو لكل ما هو في غير سبب بدليل إن النبي صلى قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها طب أنا أمت من النوم قبل المغرب بساعة أصلي عصر ولم أصليش حبيسه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها إذا ذكرها وأنا أمت من النوم أو ذكرتها قبل المغرب بساعة أصليها؟ أصلي لأنها صلاة ذات ذات سبب بلال قال النبي له يا بلال بما سبقتنا سمعت دف قدميك في الجن قال ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذاك الوضوء ما كتب الله لي يبقى دي صلاة إيه؟ لسبب الوضوء ولم يكن له إذا كان بعد العصر فلا تفعل صحيح الكلام يبقى هنا لذات لذات سبب لذلك الشافع هنا قال لك هذا مذهب بالشافع وشيخ لسام ابن تيمية أما الصلاة إذا كانت لذات سبب وصلاة جنازة أما الصلاة إذا كانت لذات سبب فهنا عند تصلى طب والنهي فالنهي يوجه إلى أن تكون صلاة غير ذات هتوضى وهصل ركات لله يبقى هذه الصلاة غير سبب يبقى تندرج تحت أصل النهي أما إذا كان هناك ذات سبب فلا تعارض بين ما كان لسبب وما كان لغير سبب يبقى ما كان لغير سبب على أصل النهي وما كان للسبب فعلى أصل الفعل ولا تعارض بين هذا وذاك يبقى اسمها طريقة الإيه؟ طريقة الجمعة يبقى أنت وجهت الأدلة إن واحد هيصلي صلاة ذات ذات سبب يبقى هذه خارجة عن أصل الإيه؟ عن أصل النهي وأي صلاة واحد يتوبى هو صلي ركهتين لله كده بدل من أن أقعد بعد العصر بغير ذات يبقى هنا باقي على أصل على أصل النهي خلاص كده كلام باقي على أصل الإيه؟ النهي يبقى هذه طريقه الإيه؟ الجمع يبقى على طريقة الجمع على طريقة الجمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هاتين الركعتين سنة العصر يبقى دي ذات سبب الجواب نعم زاد سبب أنها سنة للعصر كويس كده لذلك عائشة بينت هذا الكلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك النبي عليه الصلاة ركعتين بعد العصر عندي قبط ده الجمع لو جينا على أمر الترجيح ما معنى الترجيح هو إعمال أحد الأدلة وإهمال الآخر يبقى كان في أول الأمر أن النبي نهى كما في حديث أم سلمة وكما في حديث أبي هريرة وكما في حديث على النابي طالب الله صلاة بعض العصر يبا في حديث أم سلمة كان في أول الأمر أن النبي نهى ثم بعد ذلك ها فعلها النبي عليه الصلاة والسلام طب ما هو ممكن يكون النهي اللي بعد الفعل صح كده؟ انت ليه خليت الفعل هو الأخير وما خليتش النهي هو الأخير لأمرين اتنين الأمر الأول أن عيشة بتقول ما ترك النبي ركعتين بعد العصر عندي قط وده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي عليه توفي وكان يصلي ركعتين بعد العصر ليس سنة العصر اثنين تريد أن تعرف ما الذي كان عليه النبي عليه وسلم حتى توفي انظر إلى فعل الخلفاء وإلى فعل الصحابة صحيح كلام؟ شوف عشرين من الصحابة وجابر بيقول له كنت أفعلها على عهد نبي الله الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر بل كان أبي بكر يصليها أبي بكر الصديق حتى إنكر عمر وفهمت إن إنكر عمر كان كان لي صراحة كذا كلام يبقى هنا فعل جماهير الصحابة على ذلك بل قال ابن حزم إنه لا يعلم له لا يعلم له مخالف يبقى فهمنا كده ليه ما قلناش بان النهي هو الأخير وبأن الفعل هو الاول والبيان ده خليك معايا الفعل ده إباحة ولا حظر فعل النبي عليه الصلاه مباح ولا حظر مباح نهي النبي عليه الصلاه ده اسمه حظر ولا مباح انت هنا قدمت المبيح على الحاظر وده يبين لك خطأ ممن يتكلم كثيرا على طول لك إذا تعارض الحاضر مع المبيح يقدم الحاضر دائما لا غلط غير صحيح مش مش قاعدة متطردة أن أنا أقدم الحاضر أهو مفهوم لذلك مثلا إيه عندي لحم ليل خلاص لو قلنا مثلا بإذن حديث البراء عند أحمد أبي داود وحديث جابر بن صمرة عند صحيح الإمان في صحيح المنفس لو قلنا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في لحم الإبل بالوضوء وهذا صحيح لكن جابر بيقول عند النساء وأحمد كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار يبقى كان له أمر أول ولا لا وكان له أمر آخر ما الذي استقر عليه ترك الوضوء مما مست النار أفهم الكلام كده يبقى الصحابي هو نبي ينكر آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كمثل عائشة بينت آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام كأن عائشة حينما قالت اذهب فسلى أم سلمة كأنها تريد أن تبين أول الأمر واضح وأن فعلها من الصلاة بعد العصر هو كان آخر آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أنت هنا لو رجحت يبقى هنقول النهي كان في أول الأمر ثم بعد ذلك كان فعل النبي عليه الصلاة هو الذي استقر عليه من الصلاة بعد بعد العصر إذا يخلص من هذه المسألة من بعد تحرير النزاع في المسألة دي وإحنا عرفنا في الدور البارح معنى كلمة تحرير محل النزاع تحرير نشوف هنا عملنا عمل إضافة بمخلص هذا التحرير ده اللي هو الاخ... الخلوص انك بتخلص شيء من شيء خلاص كده الكلام؟ آه. لذلك تحرير لذلك لما يقول لك حرية انا حر لذلك يريد ان يتخلص من التكاليف الشرعية لك عيش حرية عدلة اجتماعية عيش حرية عدلة اجتماعية معين للحرية ما تمشيش معنا بالاجتماعية خالص لان الحرية ان تفعل ما, ما تشاء وقت ما تشاء كيف ما تشاء، ففين العدالة الاجتماعية اللي هتكون مع الحرية فمش تمشي صحيح لأن العدالة تحتاج لضبط صحيح والضبط لابد من وضعه من معصوم لأن انت ضبطك غير ضبطي يبقى لازم ترجع للشرع صحيح جدا يبقى ما ينفعش معها انك تقول أنا حر لأنت مش حر لتعد والعيش عمره ما هيجي إلا لما يكون هناك تكلفة شرعيته، لأن بطاعة رب العالمين، ولو أن أهل القرء آمنوا واتقوا، لفتحنا عليهم برقة من السماء والأرض، فهيج من لا معيش، فمن غير شرع لا عيش ولا حرية ولا عبادة رعينة. صاج محمد؟ لا بطاعة من غير بقاء. إيه؟ حسن فراغ ولا بطاعة من غير ها؟ بيقول لا من غير بقاء. مالك ابن دينار قال إيه؟ قال لو أن حبة القمح صارت بدينار ذهب فإن الله مرسل رزقي إياه بطاعة درهم من غير بطاعة وهو واحد كلام كده يبقى ثم كده في بعد تحرير المسألة بأن الصحيح الراجح بل الذي لا صحي غيره هو الصلاة بعد العصر أن هناك سنة ركعتين بعد العصر وأما يجي إنسان يقول في نهي عن الصلاة بعد العصر فهذا ما يفهم ما هو أصلا النزاع وما هي الأدلة وكيف الترجيح وكيفية الجمع وهذه المسألة فإذا جاء إنسان ينكر أصلا أنك تبين له مثل هذه المسألة أن النبي عليه السلام كان آخر الأمر فعل كذا وكذا وكذا مفهوم؟ إذا أنا عندي هنا سنة بعض إذا أنا عندي هنا سنة بعض العصر، وأما يجي إنسان مثلا بقى السنين ما بعملش كذا وارد جدا إنك تقعد سنين وأكثر من ذلك لا تفعل شيء، مفهوم؟ بارك الله فيك، فضلك.